هذه اصول ديني يا ناس, يا ناس فاسمعوني اولها التوحيد وعنه لا احيد اولها التوحيد أحيد ثاني اصلي يفوق كل عدلي ثاني اصلي يفوق كل والثالث النبوة رمز الهدى والقوى والرابع الامامة للمتقي علينا والخامس المعد اذ يحشر العباد يحشر العباد